اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله عليه جاءت لدعوته الاشجا سادله تمشي اليه على ساق بلا قدمين صلى الله عليه كانما سطرت سطر لما كتبت فروعها من بديع الخت في اللقمي الله مثل الغمام تانثر سائرته تقي حرات يس للهجير حميم صلى اقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم حول الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه فالصنق في الغار والصديق لم يرماه وهم يقولون ما بالغار من ألمي صلى الله عليه ظل الحمام وظل العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم تحمي صلى الله عليه الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من اللطمي. صلى الله عليه. ما سامني الدار ضيما واستجرت به إلا وللتجار منه لا موضمي. صلى الله عليه. وللتمست غن الدرين بيده إلا استلمت الندم من خير مستلمي. صلى الله عليه. لا تنكر. هي من رؤياه ان له قلبا اذا نامت العينان لم ينام صلى الله عليه فذالك من نبوته فليس ينكر فيه حال محترمين صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من رقة اللممين صلى الله عليه السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدومي بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيلا من العالمي مولا يصل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى